أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرفناهم وجعلناهم للناس آية وأعترنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال 119. وكلا تبرنا تسبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا ولقد الْقَرْيَةِ على القرية التي أمطرت مطر السوء يَرَوْنَهَا يكونوا يرونها بل كانوا لا نشورا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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟